ولا يُسْمِنُ وَلَا يُنِي مِنْ جُرْعٍ وَجُرُهُ يَوْمَ إِذْ نَاعِمَةُ الْلِسَاعِ هَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سرر مرفوع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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيط إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياه هم ثم إن علينا حسابهم.